Yeah. جَنَّةٌ قَابَتْ وَطَابَ نَعِيمُهَا فَنَعِيمُ غَابٍ وَلَيْسَ بِفَانٍ دارُ السَّلَامِ وَجَنَّةٌ مَأْوَى وَمَنْزِلُ ثُلَّةُ الإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ وَتِلْكَ الَّتِي وَاللَّهِ لَا عَيٌ غَتْ سمعت بيل ودناني في هللي والله لا عين غرت كل ولاه سمعت بيل ودناني انهارها تجري لهم من تحتهم محفوفه بالنخيل والرمان غرفاتها سبرجدين وقصورها من خالص العقياني سكانها اهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والايمان اكرم بي جنات النعيم واهلها اخوان صدق اياما اخواني جيران رب العالمين وحزبي اكرم بهم في صفوه جيراني واذا بنور انسطع قد اشرقت في كل جنان قصيها وداني واذا بربه مو تعالى فوقهم قد جالت تسليم بالاحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان والله ما في هذه الدنيا ألم من اشتياق العبد الرحمن هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلة تنالي ناظرة جنات النعيم وطيبها انعم بدار الخلد والرضوان ان كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤيه الاوطان ان كنت مشتاقا لها كلفا بها الشوق الغريب لرؤيتك اوطاني كن محسنا فيما بقا فلربما تجزى عن الاحساني بالاحساني كن محسنا فيما بقا فلربما تجزى عن الاحساني بالاحساني كن محسنا تتسع عن الاحسان بالحساني ام صوحسين دي ما بقى فرب لا تتسع <تصفيق> عن